إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعبا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا زوا قال موعدكم يوم الزينة وعن يحشرنا سبحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال له قوم لا تسروا على الله كذبا فيشفتكم بعذاب وقد خاب من استرا فتنازعوا امرهم بينهم واشر النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفة وقد أسلح اليوم من استعلم